بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ونستعيه ونستطرق الله من شروع ونقصينا أعمالنا İlahi lillahi kama yulilahu ve men yubni ve eşhedü en la ilaha illallah vehu la şerike le ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve sallallahu aleyhi ve alihi sallam ve sallallahu aleyhi ve sallam وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النقل نشر إن شاء الله تعالى هذا اليوم في دراسة مثل مختصر وهو في علم النحو أنه هو مثل هذا الغومية وعلم النحو علم الوهد كاج طالب العلم وينبع أن يحرص على غبثه وفهمه وإدارات حتى يقيم رساله ويحسن النطق بلغة القرآن وذلك مما يعينه على حسن اقتراحة القرآن وعندنا نزيد في بيان خضله عند ذكر المبادئ العشر فعلم النحو قديما لم يكن علما مستقلا له قوائله ومسائله وإنما وإنما كان سليقة عند الأرض كان سليقة عند الأرض يعني يعني أن يكوننا سائلة على السليقة أصل الخلقة على ذلك الكلام الهرب كما قال صاحب المراقي وغيره كان له سريقة مثل الذي للعرض من خليقة فهذا في علم الأصول هذا في علم اللغة أو النحو فكان على قواعد النحو سريقة وهم أي كلام العربي حجة في اللغة ثم بعد ذلك بعد أن كثر دخول الأهال في الإسلام، فشى اللحن، أي الخطأ، في لغة العرب، وبدأ يكثر. فشى اللحن في لغة العرب، وبدأ يش، وبدأ يكثر. وعند ذلك رأوا ضرورة تقييد قواعد. أين من نحب؟ يذكرون أن أبا الأسود الدؤلي هو من التابعين. قالت له ابنته ما أحسن السماء أو ما أجمل السماء؟ فقال نجومها قال يا أبتي ما هذا أردت وإنما أردت التأجه قال قولي ما أجمل السماء وإنها قالوا ذهب أبو الأسود الدولي إلى علي بن طالب رضي الله تعالى عنه فقال يعني المؤمنين إني أرى أن نحن قد فشى في كلام العرب فقيل أن علي رضي الله أنه قال له اكتب الكلمة اسم وفعل وحرف. وانح على هذا النحو ومن ثم سمي بعلم النحو ومن ثم سمي بعلم النحو هذه هذه القصة يذكرونها يذكرونها النحات ما نعلمناها سلم نعم الله أعلم من ثم بدأ التقييد والجمع في النحو وبدأ ذكر قوائده وتقعيده على قواعد مؤينة ومسائل مؤينة ولا شك العلم أول ما يجمع فيه يقول التعريف فيه فيه نوع من ما لا يالاستقاء ونوع من الرموز لأن مسائله عند أهله واضحة ومن يأتي بعد يستشكل مسائل بعض المسائل فيحتاج إلى زيادة إيضاح وتف وتوضيح وتفسير لهذه القواعد وصار الأمر كذلك إلى أن صار النحو على ما هو عليه. اشتهر في القدامى مدرستان مدرسة البصريين ومدرسة الكوفية وكل منهما لهم أئمة في هذا العلم ولهم تعليفات في هذا العلم من مطولات ومختصرات وأنفيات وشروح الأنفية وحواش عليها ومن مطيل ومت مطيل ومن مختصر ومن متوسط ومن هؤلاء الإمام ابن آجدروم بطل الله عليه أبو عبد الله محمد ابن آجدروم من رجال المأرب وآج الروم الصنهاجي وآج الروم قيل هي كلمة مضمغية مقصود منها الفقيد الصوفي وكان ابن عج الروم آلما بالنحو وكذا بالفرائض وحتى القراءات، وله في ذلك بعض المنظومات وفاته سياثنين سبعين ومائة وستمية ينهياله، وخلف من ورائه من ورائه لهم نصيب في العدم. من سنين أي نعم مولده جتني وفاته كما ان ذكر خاص ذكر يعني مولده مولده وفاته 23 و 700. وفاته 23 و700 نعم كتابه هذا مختصر و الله يرحمه الله تعالى من تمام إخلاصه أن جعل الله عز وجل في تأمى هذا يتوارد عليه الطلبة فكل من يدرس علم النحو يمر على هذا المثل ويقرأه وهو من أكبر المغرب وهو من بلاد المغرب مع ذلك هذا المتن على اختصاره ويجازه يدرسه كل الطلبة ممن من, من في كراءة النحو في أقراط الدنيا شرقا وغربا تقريبا ولعل هذا من تمام إخلاصه أن وضع الله عز وجل له القبول لهذا الكتاب واسمه المقدمة المقدمة الآد الرومية نسبة إلى مؤلفها لأن التأليف قد يكون تحت عنوان وقد يضاف إلى مؤلفه أو إلى المنطقة التي ألف فيها أو إلى الزمن كالآج الرومية وكالجزرية والطحاوية والواسطية وغيرها إضافة إلى مؤذفها أو إلى سبب التأليف أو إلى زمن التأليف أو إلى مكان التأليف أو إلى مكان صاحب السؤال فهنا الغرفة إلى مؤذفها فتسمى بالآج الرومية ويصح تسميتها بمقدمة كسر الدال أو بفتح مقدمة فمقدمة أي هي مقدمة على غيرها من المتود فمن يريد أن يدرس النحو يقدم هذه على غيرها ويصح مقدمة بكسر الدال أي هذه تقدمة لإلم نحو مقدمة وهو ما يكون في بداية الشيء واضح قبل أن تشرع في شرح الكتاب نذكر ما هو معلوم عند العلماء وهو مبادئ الفن. أنا ما عرضت أن نذكر أن نفصل مدارس النحو لأن هذا يطول يفعل بالأصل في إن شاء الله مستوى آخر. هو أن يضيّن طريقة الفصليين وطريقة الكوفيين وبعض علمائهم وبعض كتبهم هذا يفعل إن شاء الله في درس آخر ونبدأ إن شاء الله في المبادئ الفن وعلى كل ابن آج سار في رسالتي هذه على طريقة من على طريقة الكوفيين على طريقة ما الكوفيين وسيأتي ذكر الشواغل على ذلك في مواضع من الآداب الرومية في مواضع من الآداب الرومية في بدايتها وفي وسطها وفي نهايتها في مواضع واضحة واضحة الدلالة على أن بلا الروم سار على مذهب الكوفيين، وفي الحقيقة الغالب هو ترجيح مذهب البصريين في النحو، وقوة مذهب البصريين الغالب وترجيح مذهب البصريين في النحو وقوة هذا المذهب. كتير مسائل النحو نجد ترجيح اهل العلم لقول البصريين فيها، وكون قول البصريين فيها قول، وأحيانًا يكون. تكون القوة مع قول الكوفيين تكون القوة مع قول الكوفيين طيب قال بعضهم في أبيات مبادئ كل فن عشر الحد والموضوع ثم الثمر نسبته وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشرفاء بعض النسخ ومن حول جميعا وما في مفاتيح أبياته. إن مبادئ كل فن عشره إن مبادئ. إن. إن مبادئ كل فن عشره الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد والموضوع. نسبةه وفضله والوابة. والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتخاء ومن درى أو حوى الجميع هذا الشرط كمام يعني إجماعنا يعني العلم قبل أن تقرأه لا بد أن تعرف مبادئه هذه العشر لماذا إن هذه المبادئ العشر تعطيك صوعاً عن هذا العلم الذي تدرسه وما الذي ستدرسه تبين لك معنى العلم هذا وما فضله وما هي الثورة من وراءه وما ستدرسه فيه وما اسمه وما علاقته بعلوم الشريعة وما الحكم في دراسته وما هو في الإجمال المسائل التي يؤخذ فيه فإذا بداية يقول بالتصوى أن الشيء الذي سماره الذي ستدرسه واضح. لهذا قال إن مبادئ مبادئ مبادئ, مبادئ جمال مفرده المبدأ، مبدأ مصدر مين بدأ يبدأ بدأا فهو مبدأ المبدأ هو شيء الذي يبدأ به محل البدء مبدأ محل البدء أي محل البدء في كل علم هذه هي هذه المبالغ الأمور اللي هي التي تبدأ بها ثم تشرح إذا الحد ما يعني الحد حد الشيء طرفه حد الشيء طرفه الذي يميز غيره منه هذا حد الطاولة الطرفة والباب حد القسم أو الغربة يعني تميز داخلها من خارجها وخارجها من داخلها ولهذا يقولون الحد هو ماذا طالب نعم والمقصود في الاصطناح الحد تعريف الشيء وتعريف الشيء بمعنى بيان حقيقته فيدرك ما هو منه ويخرج ما ليس منه طيب. النحو ما معنى النحو في اللغة؟ الجيهة النحو يطلق على معنى الجيهة ذهب, ذهب نحو المسجد أي فلان ذهب نحو المسجد هذه جهة المسجد ويطلق على المثل زيد نحو أمر في الخلق أي مجلب ويطلق على القسط يعطيني نحوا من كذا قسطا وغيرها من المعالي لا نطيف وأما في الاصطلاح فالنحو هو العلم بقواعد العلم بقواعد. يُدرَى بها أحوال أواهل الكلم من حيث الأعراب والبناء، حيث الأعراب والبناء، وما. مفهوم؟ طيب العلم النحو هو العلم العلم هو لذات ولا ندخل, فيه تعليف فيه. ندخل فيه في تعريف العلم حتى لا وقت أن تدرك قواعد من قاعدة وما يحتاج لدخول تعريف القاعدة أيضا الوصول للقاعدة أمر كلي منظبط تدخل فيه كل جزئيات قاعدة. يعني أمر إجمالي ك... ك... كقانون تدخل تحته كل ما يلحق به كل الجزئية تقول الفاعل مرفوع الفاعل مرفوع فتقول جاء زين ولا جاء زينب ولا جاء الرجلان ولا جاء الرجال ولا جاء المسلمون ولا جاءت النساء ولا جاء المسلمات او جاء من أعرفه أو جاء الذي نعرفه أو جاء هذا الرجل ها هذا الذي جاء ماذا نكتبه ف فال فالفاء المربوط يعني الاسم المربو الاسم المربوط الذي سئذلته فعله وسد هي فعله هذه القاعدة تعم كل ما يدخل تحته. إذا العلم بقواعد. هذه القواعد ماذا ن ن نعرف بها؟ يضربها وأحوال وأواخر الكلمة. إذا علم النحو مهمته أنك تعرف حكم آخر الكلمة. آخر الكلمة حكمها من أي ناحية؟ من ناحية الإعراب والبناء. هل هي معروضة؟ أم أنها مبنية؟ هل هي معروضة؟ أم أنها يجب مبنية هذا هو الملح من حيث الإعراب والكلمة. ما معنى الإعراب ما معنى البناء سيطينة. باب الإعراب والبناء نعرفه والمقصود على كلها في الجملة من حيث الإعراب أي كون آخر هذه الكلمة تتغير غلامة الإعراب ولا لا, لا تتغير جاء زيد رأيت زيدا مرأت بزيد هذا معرف واضح هذا مغرب يحج فلان العام يحج فلان وفلان فلان لن يحج هذا العام لن يحج يحج أول لن يحج ولم يحج الجزم وإن كان هذا مشدد عند جزمين أو أكثر عند الجزم يكون مبنيا على السكر واضح؟ هل تغير ولا لا؟ هذا تغير؟ إذن هو معرف لكن المبني لازم حال واحد مثل هؤلاء جاء هؤلاء نقول جاء زيد ورأيت هؤلاء ذلك رأيت زيدا ومررت بهؤلاء لكن مررت بزيد فنجد هؤلاء في كل هذه التصريفات أو الاستعمالات لازم لحال واحدة وهي كسر لامزة صحيح وأما زيت تغير من ضمة إلى فتح إلى دل. كسر فإذا من نحو تدري به هذا الذي ذكرت له إذا سندرس قواعد نعرف بها كيف نحسن النطق في كلامنا بلغة العرب يعني كيف أحدث آخر الكلمة أحذركوا بالهدي عن الضم، عن الكسر، عن السكون. ما هو السبيل إلى ما يعرفه الله؟ السبيل إلى ما يفهمه الله النحو. فهذا النحو سنأتي إلى قواعد مترتبة، وفيها انجرار، وترتب بعضها بعد بعض. وهذا أيش هذا؟ حتى نصل إلى أن ننطق بلغة العرب. شليماً من الخطأ لأن الخطأ فيه تتوتب عليه أحكام الخطأ تتوتب عليه ماذا؟ أحكام تتوتب عليه أحكام والخطأ قد يتوتب عليه أحكام مذل في القرآن لا يجوز الخطأ فيه لأنه قد يغير المعنى وقد تتوتب عليه أحكام في المؤامرة شعيدة واضح؟ هَذَ هَهَا هَهَمَ آِيَ الْمَنْهَا فهمتم؟ فهم علم النهو الحد والموضوع ما هو الموضوع؟ موضوع علم النحو شو؟ هي الكلمات العربية الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء حيث ماذا؟ الإعراب والبناء واضح؟ نقول لما نقول كلمات العربية يعني يدخل في ذلك أيضا كلمات القرآن والكلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح؟ طيب هنا يريدون أحيانا بعض الشك وهو إنه أدل. توجد في لغة العربية كلمات يا أجنبية فكيف الجواب هذا شيء آخر منطقي يعني لأنها صارت العربية لهذا من فهم المعاملات ولا أحكام الحد والموضوع ثم الثمرة ما هي الثمرة من علم النحو هي النتيجة نصل إلى أي النتيجة منها منه هو صون الرسال عن الخطأ في لغة العرب التي هي لغة القرآن والتقوم بذلك على فهم القرآن والسنة وهما أصر هذا الدين نسبته هذا العلم أو علم له نسبته هو من علوم الشريعة ولزبته التباين، يعني هو مستقل عن سائر العلوم، تمام؟ ونعم، لزبته من علوم الشريعة، وهو لزبته أيضا التباين، أي أنه يباين غيره من العلوم، وأما فضله فيكفي في فضله أنه وسيلة إلى فهم القرآن والسنة أو وسيلة تعيننا على فهم نصوص الكتاب والسنة. وأما الواضع هل سبق لك قصة إش أبي نسود الدؤاء؟ وأما لسم النحو أو علم النحو وأما الاستمداد ما معنى الاستمداد؟ أي من أين أخذنا هذا النحو؟ من نحو من أين أخذنا؟ أي من نحو أخذنا الكلام العربي ولكن من الأدلة عليه أيضا؟ نصوص الكتاب والسنة استعمالات القرآن تدل على ماذا على صحة الاستعمال وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ لهذا الصحيح أن في بعض القراءات التي تأتي أن ذلك ثابت وتثبت به اللغة إلا أن نجد مثلا بعض الأئمة من العلماء يقولون هذه القراءة لا تقبل لأنها تخالف قواعد اللغة قواعد النحو. قال العلماء ماذا خطأ؟ قطاعاً بدل شيء حجة. فكيف نرد كراءة؟ وفي بعض أنواع الكراءات شيء من كراءات حمزة وشيء من كراءات ابن عامر وغيره ردها بعض أهل العلم وكان من أشكال من رد هذه الكراءات حيان الإمام الحافظ. ابن جرير ابو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه جامع البيان في تأويل القرآن، فأحياناً يرد الكلام ويقول هذه لا تقبل لأنها تخالف قواعد اللغة وإلخ، وينجد رد بعض هذا العلم على هذا وهو ماذا؟ أن القراءة ما دام ثبت سندها اشتهرت وتواترت وعلم أنها قراءة ثابتة أما عن نقضت عنه فهي حجة. وهي ماذا تقدم على كواعد اللغة لأن الأصل أن اللغة من الله عز وجل وكلام الله عز وجل هو الأصل ولا يقال أن كلام العرب هو الأصل فالقرآن الكريم إذا جاء في سياق ما يكون ما دل عليه جائزا استعماله في لغة العرب ولا يقال هذا خلاف القاعدة قاعدة جديدة يعني مستحدثة القاعدة جاءت بعد أن لم تكن فإذا النصوص الكتاب السنة لا بد هي يرتججو بها في النحو كذلك نصوص السنة أيضا وفي وفيه, وفيه, وفيه, وفيه, وفيه محل نقاش بين العلماء في هذا المسألة في الأحاديث على تفصيل فيها وكلام العرب أيضا كلام العرب قيدوه قال 150 سنة قبل البيعة و150 سنة بعدش بعد 150 سنة قبل الإسلام و150 سنة بعدش بعد الإسلام كلام هؤلاء في هذه الحقبة الزمنية إذا ثبت وجيء ما يدل على سواد استعمال هذا السياق فإنه يكون يكون حجة وصحيحا في لغة العرب ويقبل الاحتجاج بكلام من كان إلى آخر سنة 150 فقط وضع ولم يستثنوا من ذلك إلا الشافعي زاء بعد 150 هولي 650 توفي سنة 4 ومئتي قالوا لكنه كان صاحب بلغة قوية فنستدون بلغته وانتعماله رحمه الله تعالى ثبته هو واضح والراضع والاسم الاستمدال حكم الشارع شو حكم الشارع ما حكم تعلم تعلم النحو هو فرض كما يكفاية على الأمة بمعنى يجب أن يكون فيهم من يقوم به ولكن يتعين تألمه على من طلب درجة الاجتهاد كما يتعين في حق من تفضل لتألم علوم الشريعة لأنه ما يتسنى له السهم الصحيح دون قدرات مسائل هذا العلم وليس بالاستمجال أو المشاركة. مسائل مسائل هذا من العلم قواعده وقضاياه التي تظهر فيه كمثل الفاء المفهوم. والمفعول منصوب والحال منصوب وصاحب الحال يكون معرفة إلى آخره مسائل كثيرة قواعد كثيرة مسائل والبعض من الباطنيين ومن جوا أو في نسخة حوا الجميع هذا الشرط الشرط من جمع هذه المبادئ العشر فإنه هذا الشرف شرف عظيم في تحصينه لهذا النحو طيب كان سلف الصالح إحبارهم الله تعالى ورضي الله عنهم يشددون في أمره النحو ونقل عن عمر أنه كان يمر أبناءه وكذا عن ابن عمر أنه كان يضرب أبناءه على الخطأ في النحو وعلى النحن في الكلام. وكذلك شدد فيه أهل الحديث ونقل على الشعب بن حجاج الواسط أبو بيستان رحمة الله تعالى عليه من علمة الحديث أمير المؤمنين الحديث أنه قال الحديث بدون نحو كبرنس بدون رأس يعني الأباء التي لها دون هذا يعني ما يدل على مالة على نقص النقص في صاشق الالالالال الحديد بدون لحوق كالبرلوس بدون رأس البرلوس يعني هي عباءة فيها رأسها متصل بها تضغط على رأسها البرلوس هذا مثلاً بها، نعم؟ الحديد بدون قائد شامة بالحجج الواسطة ما تعرف شامة؟ فشوصل شاب من الحجاج الواسع أبيه من المؤمنين وخط قيلة إذا تكلم الرجل فلحن ثم تكلم آخر فلحن يعني نقل كنا فلحن والثالث يصل الكلام الرابع ترجميا يتكلم حافظه الحديث ينقل في الحديث فيلحد والناقل عن الناقل يهل والناقل الثالث يهل تصير ال الكلام ايش ترجميه ما هو ترجميه صح وقد قيل ان النحو نحو فنعم الملتمس صاحبه مكرم حيث جلس نعم نجار الدموع السكيه السلام عليكم شاء الله أرض محسن. أرض محسن. أرض محسن. نعم قلنا ها. هذا يدل على ضرورة علم النحو وأنه ينبغي أن يهتم به ماذا أن يهتم به نعم ولكن كما قال بعض العلماء وهو كلمش في الطعام وهو كلمش في الطعام النحو بالنسبة لطالب العلم كلمش في الطعام إذا زيده صار الطعام شديد الملوحة فلا يأكل أحد. وإذا لم يضع فيه ملح ما أكله إلا المريض. طعمنه ملح من يأكله؟ الغالب من به آه ما فهو يعني تأخذ منه ما يكفي، تأخذ منه. ما. أما التوسع، من تيسر له ذلك يفعل، ومن كان له قوة على ذلك يفعل. وكان له مكنة واستئاب لكن المطلوب هو الإمام بمسائله وإذراك قوائده ومعرفة ما يحتاج إليه تمييزا لما يرفع وينصب ويجر, ويجر أو يجزم ويقيم رسالة فينطق نطقا سليما فينطق ماذا نطقا سليما وأما تفاصيل المسائل يعني حيث أن هذا يجوز فيه ثلاث أوجه الوجه الأول على كذا والثاني على كذا, والثاني على كذا, على كذا ونحو هذا هذا مما لا يلزم بالضرورة أن يكون له دراية عليه به فإن كان الطالب على كل إذا دخل في هذا الطريق ودرس من هذا العلم مختصر وزاد بعده ما هو في مرتبة المتوسط أو المنتهي فإنه يمر على كثير من هذه المسائل تعلق ببينه كما أنه ينبغي طالب العلم أن يغيب عنه وأن يغفل عن دراسة الكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن دراستك لهذين الأراصلين الأظمين وهذا لا شك الرجوع إلى كلام العلماء فراءت ما في كتبهم والرجوع إلى أهل العلم فإنك تجد في هلايا شرح الآيات وتفسيرها وشرح هذه وتفسيرها ما يتعلق بمسائل النحو فكما يقال بالضرورة يعني يكون لك تعامل معها مع هذه المسائل الدقيقة التي هي من التفاصيل ونحوها هذا إذا فيما يتعلق بدرس اليوم وهو مبادئ هذا الفن وما يشمل هذا العلم عموما وما يعني ندرك به مرامي هذا واضح الآن هذا في سؤالي ما ذكرت في هذا اللي بقوله فيه شوال ولا ناين. نعم نعم. دار؟ إيه شديد؟ أيوة. يعني مفهوم يعني؟, يعني الذي دار عليه النحات. في الاستدلال أنهم يستجيبون بكلام العرب يعني من كان 150 سنة قبل الإسلام ومئة 150 سنة بعد الإسلام. لمن؟ الآن مسألة حوية. هل يوجد هذا الكلم الرفع أو النصب والجزء أو الجر أو في هذا الفعل يجوز فيه النصب أو الجزء ولا ما يجوز؟ هل يعني الجواز والمنع بمعنى الخلاف يعني الصناع يعني ليس الشرعي؟ فإذا كانت استعمال القرآن واضح واستعمال حديث واضح أو اتفاق النوحة واضح ولكن قد يمتنع في مسألة ما يمنع أحدهم هذا الاستعمال فيقول هنا هذا الفعل يكون وقوانا ما صوبه، نصوبا فيأتي آخر بكلام من إنجل العرض كلام من إنجل ويقالها هذا الاستعمال فلان من وهو عربي كان وهو عربي يقول الآخر لكن هذا في أي سنة كان حتى يكون كلامه حد يكون يقول 150 سنة قبل الإجراء قبل الإسلام أو 150 سنة بعد الإسلام فهمتني أخي مثلا مسألة دقيقة مسألة تفصيلية جزئية حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث من أولئك الصحيحين لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ثم ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه هل أوجه الثانية جائزة في السلاة ولا لا؟ فهنا يعني يغتسل فيه واضح لا يبول أحدكم في الماء الدائم الذي لايك ثم يغتسل فيه يعني ثم لا يغتسل فيه والحديث جاء يدل على أنه لا يجوز أن تغتسل في الماء الدائم لا يغتسل أحادي يكون في الماء الدائم يغضون صحيح ثم يغتسل فيه النهي لو الأول نفي لا يغتسل قال للصم لا يبولن بالنهي إذن ثم يغتسل ثم لا يغتسل بالنهي يبقى عند النصب يصح ولا ما يصح النصب فهؤلاء بالماذك مثلا أجاز ثم يعتشى لا قال أجاز يجوز لا اشترى وبناء على مسألة نحوية عند العرب في جواز النصب بعد ما بعد واجب العطف وفاء العطف إذا سبق نفي أو نهي أو نحو ذلك هذا موجود كلام العرب فقية عليه هذا يمتن يعني يجب التقليل إذا أردت المقاضبة، لأن المسائل تفصيلها أكثر من هذا. هنا من كذب أخطأ أن كذب لا مسائل مسائل مسائل نحوي، أما هؤلاء هؤلاء يستدل به على مسائل عقدياً، سرقة دين، الكتاب يبصون؟ قال إن بيكتب سنة إن الكلام لا في فؤاد وإنما زين الكلام زين اللسان على الفؤاد دليلة هذا لأجيب هؤلاء من أجل ما يكون هؤلاء يقولون حديث الآحاد لا يقبل استدلوا بشيء من المثلان ما المقصود في مسائل النحو مسائل النحو لكن مثل هذا الكلام لا يصح في مسائل عقيدة والأيات لحديث خليه واضحة الدلالة على كلام على إثبات كلامنا عز وجل وأنه كلام بحرف وصوت ونقض وأنه تعايد كلام ما ترشاء وكيف شاء ومما شاء يجعل أحدث السنة والجماعة هذه حيث السنة بل أجمع عليه السلف من لدن الصحابة فما باك وأما هؤلاء من هذا البداية استدلوا بهذا الكلام لدى الشيئة أو أقول الشيئة هذا لا يعرف قائل لا يعرف قائل حتى يحتج به وعلى فرض أنه أخفض نصراني هذا أو غيره فإنه هذا كلام نصران ثم نصل الى احتجاج وزائي العقيدة من الكتاب والسنة ما هو من الكتاب والسنة نعم رير رير رير رير رير رير رير اكتفى بذكر لبعض هذه المبادئ ما ذكرها كلها فإنه اللي بعضهم ذكرها الحج والثمرة والموضوع والنسبة والاسم مثلا ما عشان الى الحضر والنسبة. صاحب النبيات هذه أظن الصبات أظن الصبات توفى سنة ست ومئتين وبعد الألف توفى سنة ست بعد الألف غيره نعم شكنا أنه قولنا أبو ما عن عدي لما علي وما أظن أبو له لعمر هو, هو رواية الحديث عن علي لكن ما أظن أذرة عمرا. عمرا لا أظن أذرة عمرا الذي يكفر الرواية هو او في النفل انه انهاريه روز الله ونف ايضا ايضا ايضا طيب النصيحة في هذا اكتصار اولا النصيحة في العلم قبل كل شيء الاخلاص لله رب العالمين ما كان الاخلاص في شيء الا بارك الله تبارك وتعالى فيه باركة عظيمة ولا ينظر الإنسان طالب العلم إلى كثرة التحصيل وكثرة الجمع ما يعتني بكثرة التحصيل وكثرة الجمع كما ينبغي ويلذب ويجب عليه أن يعتني من تصحيح عقيدته وإخلاصه لله عز وجل وبركة الإخلاص تعود عليه بالنفع الكثير في مقابل التحصيل الكثير الذي هو صاحبه يفكد فيه الإخلاص لله عز وجل فالإخلاص أمره عظيم والمراد به تصفية العمل لله عز وجل وأن تقصد بعملك وجه الله تعالى والدار الآخرى لغة وأن لا تتفد إلى الناس وأن لا تتفد إلى الناس وأن يستوي عندك نظر الناس رما ومدح، وأن تراقب الله عز وجل في مؤاملاتك وفي أملك وخاصة في العلم وأفضل ما يتقرب ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل العلم العلم من العبادات العظيمة التي يتقرب به إلى الله عز وجل وكفى به فضلا أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزيده منه فقال وقل ربي زلني إن رقى زلني شيئا ما قال تعالى ذي ما قال ما قال عيسى الصلاة زدني شرعة قال رب زدني علما والله عز وجل ما قرنا أحدا ما بنفسه إلا الأنبياء والعلماء شهد الله أنه لا إله إلا هو وول العلم قائم بالقرآن وشاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وول العلم والرسل المياء في أول جلسة وشكلان فقال وجعل الخشية للعلمة إنما يحشى الله من عباده العلمة ونفى استواءهما الذين لا يعلمون قل هذي يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون فضائل العلم كثيرة جدا في الكتاب والسنة ويكفي في ذلك أن العلم سبب التفضيل بين الحيوانات فقال عز وجل اسألونك ما أحل لكم كل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارق وكلبين تعلمونهم من ما علمت الله كلب المعلم حلال يمساك ورسل وكلب غير معلم حرام قال علي بن حاكم يا رصبا إني أرني بالمعراض وأرسل كلبي فأجد كلب غيري قال لا تأكل إنما شميت على كلبك ولعله أمسك كلب غيرك ولعله ما يكون معلم فمن فرقه هذا كلب وهذا لعاب لعاب نفسه هذا مهلم وهذا عنوان فإذا كان العلم سبب للتغذية بين الحال فكيف بين البشر بني آدم فإذا عرض عظيم العلم لينبغي فيه الإخلاص وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الحسن بمجموع طرقه من طلب العلم ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء ويلفت إليه وجوه الناس فنا رنا يعني هو متواجد بالنار فزاحز بالنار وفي زواج أخرى فليتبوا مقعدا من النار مشاكل المال المخبر مشاكل بقول يعني يضمن من من النار فليتبوا مقعدا من النار صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم الحديث القرطي أنه تعالى يقول ومن هم إلى هم إلى آخره لا في للدنيا ليس في الآخرة من شكر أيضاً ضروري والإخلاص والاتباع في العلم أي فضل والاتباع يتحقق بأشياء ومنها الاهتمام بعلوم الكتاب والسنة وما كان وشيلة إليهما ومنها أخذ العلم عن أهلهم وهم المشايخ ولا يعتبى بنفسه ويعتمد على كتابه لا بد أن يرجع منه من إليه وأهل العلم الموثوقين نعم وأن يقدم الأهم فالأهم وأن يتدرج وهذا من ما يتعلق به طالب النحو فيبدأ بما هو أي شر إلى ما هو فوق وفوق وهذا قريقة الضبط إذا أخذت الضبط ها. إذا كان حفظك سهل فطيب تحفظ الضغط إذا كان حفظك صعب خاصة الكلكم من ختمة كتاب الله تخسبون كتاب الله غاليكم ختم كتاب الله منتش. أي فإذا كان حفظك قديد ويسل عليه أحفظ لكن لا يكون هذا حسابي وراجع الكتاب الله وحفظ حديث رسول الله ومن حفظ كتاب الله سيبدأ إلى حديث من رسول الله فاليبدأ إلى أربعين ويثني بالعمدة ثم يصير إلى مختصر المخاي وإلى أراء يعديج على البلوغ المراد ثم المختصر فلا وبعد مسلم ثم يقرأ تب الشنّة فإح إذا كان ما يحفظ مذا كان يقرأ ويكتب يقرأ ويكتب يقرأ ويكتب يقرأ ويكتب يقرأ الدرس ما الفهم واضح ما الفهم إذا حفظ وتقرأ وفهم وبعدين يعني يختبر نفسه بالمشاعر، بالمشاعر. ونمر الخم المذاكرة مع الإخوان. انتخاب المصاحب صحيحين، صاهدين. لذلك معها متفق. ومر. من التطبيقات على كل ما أخذ. أول ما سنأخذه الكلام اسم وفير وحارب. الكلام هو اللهب المركب المفجور. وهو اسم وفعل وحرف جاء لمنا. الآن تكثر أي شيء. تقرأه تست في لفته في تافي. في كتاب في أين الإجم أين فعل أين الحا أين واضحة نقرأ من فعل المضاريف مرفوع في أي فعل مضاريف مرفوع فعل مضاريف أين تجد تطبق تكثر من هذا حتى يصير لك شهر من الشهر وهذا ما هذا سجوان الله عز وجل والتفوق من الله سبحانه وتعالى طيب نكتب إذا ضقت والله تعالى العالم الله اكبر الله اكبر وعلينا محمد صلى الله عليه وسلم نبدا اليوم